ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم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 الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعصفات عصف والناشرات نشرة فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدنا لا واقع فإذا النجوم طمست 119. وإذا السماء فرجت 110. وإذا الجبال نسفت 111. وإذا الرسل أقتت 112. لأي يوم أجلت 113. ليوم الفصل 114. وما أدراك ما يوم الفصل 115. ويل يومئذ للمكذبين